يا رساء الذي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا الذي من يأت منكن بفاحشة وكان ذلك على الله يسير